وَرَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَكْرُ وَمَكْرُ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا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 فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعوا أبناءنا فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ِ سَأكُم وَآافُسَّنَا وَأَنافُسَنَ وَأَفُسَكُمُ ثَُّ نَبَتَهِ الفَنَجَ عَعَنَت ثُ نَبَتَهِ الْ الفَنَجَ عَعنَتَ اللهَّهِ